لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنَافِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنَافِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حُرِّمَ إِسْرَاءً طيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قُْ صَدَقَ اللهَّ فَاتَّبعوا مِلَّ تَ إبَرَه مَحَنِي فَو وَماَا كانَانَ مِنَ المُشْكين إِ أَوَّلَ بَيتِض عََّ سِلََّ ببَككَّةَ مُبَكَو وَهُدَ للِ العالممين.